فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدى به عز الدين ودل البغى فيا قوم هبوا لدرب الكما فإما حياة تسر الهدى وإما ممات يغيظ العدا واما ممات يغيظ العدا صليل الصارم نشيد الوباء هو درب القتال طريق الحياه فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدا فطم يا لدرب النجاة لنمضي سويا نصد الغزاة ونرفع مجدا ونعلي جباه أبت أن تذلى لغير الإله أبت أن تذلى لغير الإله صبيل <تصفيق> الصالم نشيد العباة ودرب القتال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 دعانا لوال ساح المنايا لحرب عدا فمن مات منا فدا عن حما بجنات خلد سيغدو عزاء بجنات خلد سيغدو عزاء صادر الصوارق نشيد الغبا ودرب القتال طريق الحياة بين اقتحام يبيد الطغى وكاتم صوت جميل صدا صليل الصارم نشيد الأب وضرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتي مصوت جميل صدا. صليل الصواريخ نشيد العبا وضرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتي مصوت جميل صدا. صليل الصو.